ولא إن صروهم لا يوالل إلا الأدبار ثم لا يصرون لأن تبأشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ججر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا ذال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم كفر قال فلم كفر قال إني بريء منك إن خاف الله رب العالمين